الله أحمده ورحمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونحن ما وصلنا إلى أمر جديد وهو الترغيب في الوجود أسبابه جاء في الحديث عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابه طبعا هذه رواية من خزيمة جاءت في صحيح زيادة فيها نحن نحفظ الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رأسه شديد وبياض خياب شديد سواد الشعر لا يراعيه أثر السفر ولا يعرفه إلا أحد إلى آخر الحديث فهذا الحديث طبعا مرد في الصحيحين وهو رواية الإمام المسلم قال هنا فيه زيادات وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابه وأن تتمم الوضوء يعني ما هو الوضوء بس عملنا هي المسلمة السريطة عجردون نزل ويل للأعقاب من النار ويل الاعقاب كل نهاية تعوضوا إذا ما تبلل بالماء أثناء الوضوء فنحن معناته توضينا وما توضينا وغسلنا وما تض ما طهرنا نفسنا معناته الأمر ما هو بس شرب مي وعسعي حتى مثلا مثلاً كيم ناس ت تطرش يطرش على وجه الماء هذا عباد أنت عندك صلاة تقوم بها لذلك كره الفقهاء أن يتكلم الإنسان أثناء الوضوء يدعي عوض ما يتكلم مع الناس لا يحكي مع جاره، عبد وضى جنبه ولا يسأل اللي يجي من بعيد ولكن إنما هو كأنه في صلاة فالوضوء عبادة إذن تقوم بها لا تقل شيئا عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أن تدمم الوضوء أعطي حق للوضوء بكل معاني الكلمة وتصوم رمضان قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم قال صدقت هذه رواية رواية من خزيمة في صحيح إذا تبين لنا مكانة الوضوء مع تبيين كامل عن الإسلام وفي الحديث أيضا عن سيدنا أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجدين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ذو المحجلين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرس السوداء التي لها غره بيضاء في وجهها علامه هذا طبعاً أنه يحطي شيء يناسب الوقت الذي هو فيه كان أياماً يعني يتفاخرون بهذه الأشياء لذلك الخيل البغان الحمير كذا الأشياء التي كانت عندهم كان فيها مفاخرات لذلك ذكر رب العربي زينة أنها تفاخر بينهم زينة أيضاً وبنفس الوقت كانت هي راحلتهم وبنفس الوقت هي يعني تقطع مسافاتهم الطويلة فلها مكانتها ذلك أول شيء لما تكلم رب العالمين عن الآيات التي يجب أن يتفكروا أفلا ينظرون إلى الإبل طيب انتخذ الإبل بإنشاء الله هؤلاء الآيات لأن هؤلاء حدودهم بالنسبة التي كانت عندهم هذا أكبر شيء عندهم فيتكلم عن آيات عجيبة إلى الإبل كيف يخلقهم بعدين طلع إلى السماء شوي شوي عطاههم درجات إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قمة الذين يتوبون ويحسنون وضوءهم يأتون يوم القيامة غر رح جليل هنا في في مقدمة الرأس في وجه الإنسان البياض يعطيه يعني الوضوء يعطيك نورا يوم القيامة أنا ما رأيتك يهملون اللحد إنما النور سيعطيك نور محجلين التحجيل هو ايضا البياض في اليد في الرجل بالنسبة للفرس كذلك قال أمتي أعرفهم يوم القيامة اميزهم من بين كل الأمم السابقة أنهم غر محجلين أنهم يأتون يوم القيامة من آثار وضوئهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فيعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فمن استطاع أن يطيل غرته أن يكثر نوره يوم القيامة فليطيل طيب فليفعل شون فليفعل ها أنا الوضوء يعني لازم لهم طيب اذا عملت لهم طلعت شوي لفوق زياده ايش زيادة هاي طالت الغرة والتحجيب طيب كمان نفس الشيء أنا غسلهم بس طيب إذا كترت هيك إش ويزدت هذا نور على نور يعني فأنت تطيل غرتك وتكثر تحجيلك هذا مما يزيد في نورك يوم القيامة أخيرا في حديث عن أبي حازم رضي الله عنه قال كنت خلف أبي هعيرا وهو يتوضا للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه يعني لما عبتوصل إحنا عبود إحنا لقون الحد فهو عبيعمل هيك لتوصل لهو هيك أطول زيادة عب ط الغرة والتحجيم فعبيعمل بيعمل هيك حتى يبلغ إبطه وعبيقصل المكان كله تبغى لهي زيادة نحنا بنشوفه يعني زيادة كتير لكن عبيف على أبويا لو ما يكون سمعان شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعونه فعل هذا الشيء فإذا إطالة الغرة والتحجيم قال وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا مريرة ما هذا الوضوء في زيادة عدية تعب زيادة, زيادة فقال يا بني طبعا هذا ما كان يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا فقال يا بني فروخ أنتم هارونا بس عفرخ جديد ما بتعرف شيء انت ما شفت النبي شو ما عبيت فحققت تسالني هذا السؤال لازم تتعلم الآن أنا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا أمامي لذلك نقول لك أنا نفس الصورة لو علمت أنكم ها هنا ما توضات هذا الوضوء لو عرفتوا أنتم عم عم ترابوني أنتم شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كنت أنا بيئت وضوء توضيت على الوضوء أنتم تعرفوا يعني فقط الفرائض لكن الزيادات كنت ما بخاف تفهموا غير مفهوم تفهموا أنه أنا عب أخطر في الوضوء أنا عب أزيل في الوضوء لكن بدي مين يستوعبني في هذه القضية لو علمت أنكم هنا ما ترضأت هذا الوضوء سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء الحليه يحلون فيها أساوع من ذهب طيب وفضة وهذا الدمسون يوم القيامة اللي عارفين. فالنبي عبدالله بيقول تبلغ الحليه الذهب النسوه الله ما تتفاخروا لما بنسوا الذهب النساء اكثر تفاخر بينكم من خلال زينه النساء طب قال يوم القيامه بدي البس اكثر من هي. محرم علي في الدنيا كرجل البسه لكن يوم القيامه يحلون فانا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه الى المكان الذي يصل اليه الماء فأنا بدأ أوصل له بدي أوصل كل هذا عليا. هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يعيننا على فعل كل خير صلى الله عليه وسلم